وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نفرا وكان لهم ثمر تقول نصحني به وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نفرا